يقول جابر في ليلة أضحيان ليلة مقمرة يقول خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصحراء تخيل الليلة قمرة صافية يقول فخرج النبي يلبس بردة حمراء أبيك تتخيل الجو السماء صافية الليلة كانت أربعة عشر خمستعشر من الليالي البيض مقمرة ما أجمل القمر في هذه الليلة لكن هناك قمر أجمل منه على الأرض يمشي يقول فأخذت أنظر إلى رسول الله وأنظر إلى القمر فإذا النبي أجمل من القمر صلى الله عليه وآله وسلم كان الصحابة يقارنونه بالقمر فإذا هو بلا شك أجمل وأحسن وأحلى من القمر نفسه وصفه الله عز وجل بوصف عظيم وصف لسانه فقال ما ينطق عن الهوى وصف عينه فقال مزغ البصر وما ومطغى وصف قلبه فقال ما كذب الفؤاد ما رأى وصفه كله فقال وإنك لعلى خلق عظيم وصف رسالته فقال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين أقسم به فقال لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم Bil Muaminin Rauf rahim